يوم الخصف كان بلقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتح في السماء فكانت أموابا وشيرة الهبان فكانت سمابا إن جهنم كانت مرصادا للطارين مآبا جاء امفقا كانوا لا يرجون في <تصفيق> سلب بآياتنا الكذبا ما شيء فلن نزيدكم إِنَّهُ وَالْبَقَاةِ كَشَفَّى <تصفيق> لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا مَنْ أَنَمَنَ